من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكب 118. أحبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 119. إنما أمرت أن أعبد رب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 ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين